وتفقد الطيره سليمان عليه الصلاه والسلام ربنا مجيد تفقد الطيره تفقد طلب مغابه مغابه يسحك ديشكي رابجي ده خازاشكي كي يا حاضر نبيت صحكي بيجي كابونه هات يا برشنه سليمان عليه الصلاه والسلام صحك جيشه او ملكه او ده صلاه ربنا مين ده شاف دريلت كر وني أده بجت با ف فلان كاس وني أشله هات يا فلان كاس شله هات يا فلان شله هات يا حتى قاشت يا بجت وتفقد الطيره يعني سحقها الطيارة شوحت هاد قاشت يا الطيارة كه مطير أو رباعي أميركي يا جيش سليمان عليه السلام وسام حاضر بينه وحاضر ار حاضرنا بينه سحقته هنا فقال مالي لا أرى الهدهدة سليمان عليه السلام قتى برشة هس نبي نمهدهدي هاي شنو نوع طيارة و تبتح اصنا بنا يعني شابد من نهاتي بشجاكيا من يان شابد من الدرس اصنا بنا ميحوظر للا امكان من الغائبين يعنيش الواق طيراء او النهاتي غائبين يعني نهاتي وحوظر نبيا للا سليمان عليه الصلاة والسلام اما طبعا وقت رب العالمين موافق الصغوتي ايكال كل توي اوه آبی معازم بیت و معازن هر جایی ها بیت تیفیا چپ کرد تیفیا صحکت ها گال رعیت آخو ها بیت ها گال واکس ها بیت آبی من دست ویدا و نیاکا چید کن و چنا کن کی پیتی ویدشته کی زده رایات کرد و نیا دحدق بو بتدانان و او بترادگان کی مقصر او کی واجب سر مازنه واجب سر بی کسی و هر ایک, ایک بندسی دو بید. اگه چه مازنه دولت بید یه همه ماستره، چه بر چه دو بید، چه مازناء مالکی بید، چه مازناء کسیکیش بید. هوا همه ماستره و همه واجب و هندبکن. او ایک فایده دیش اوه مرو فموقه. اگه چتک ندید شر یعنی حاضر نبید. جراحی بلکه چهود مروی چته ده بید خلل دکمهاتی ته تو نبینی. بلكي الفشجيه كي الفش اي كي تنبيني برهن ديكالتو تشي وينه اوكي اي كالتيه ها ما وينه اوكي وني برهن سليمان عليه الصلاه والسلام لا ارى الهدهده قلت يا ر اسنى بينما هدهدي يعني خلل كل منها يا تشجيك يا انشفت من عيبك تي ده ام كانا من الغائبين يعني شلشيا يعنيش نهاكيا طبعا عودي قلت ما لي لا ارى الهدهده قلت يا ذنوبن و نه بلکه فج جا کی بید، باس پشی تأکید بوي، وتي امکان مينالغابينا، وتي بالكان مينالغابينا. بديار بوكا نه حاضر نيا، قل جيشي ودقل واحصيه حاضر نيا. لو عذب نه او، سليمان علي صلاات و وتي ازله ويسزادم وعذاب دم، هدهدي. عذابن شديدن سزا كه تند، عذابكها تند. چونكي أبى نشاء مادة رب العالمين أبى ونيا ونيء وقرارا أبى عادة ماليكي عادة معزني عادة أبي دسراد هسيده هاي، هر كسي كي بأمره بي, بي مخالفه كي بكاتي وشري بكاتي يعقوب أبدت، إلا كعذر كبير، مهند ويش جوتي لو عذبناه وتأ أبى أفلامه لما ما قسم يا يعني والله لو عذبنه يعني سين خاد وتدي عذاب دام ود سزار دام سزار كاتونت هدهدي أو لا أذبحنه يعني إيش ده فكوجم أو لا يأتيني يعني إيش جوتي دبو من إنيت بسلطان مبين سلطان يعني حجة يعني دليل وعبد الله بن عباس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 و وح مگه و تیویا یا کسی دسالاد دسیده بید و نیتی دو موقعیت بید و مثلا دوست بند یتند بند نه کسی استعیا تکرار و نیا او مملکت اوی او جد بند دسیده داده بید اچه داده بی دفاعضه حالا یکی دوامه ساعت ده دیت دوامه ساعت یازدهش دوامه و نیا کس درستی و نیا دوام خونه کن و او ریف نآچید. آو نشید فاکس آن ریف ودولات روح برناه ويجي يبقى شده درستي برناه شده هو سستي وخاضي شده وانه در فساد و خراوية شده ناف خلقه ده بعد هندش ربعالمين بم اوه قوتي اكل وافايده اول اوه ده صلاه دسته ده و اوه ربعالمين مسئوليته اوه تبقى واقعا كسا عقوبه بدهت اوه چده اوه عمدا مخالفات کن نخو هكا خالق فره بو فیره تنبالی بو، فیره مخالفات بو، فیره بو که شولت خورانه بنو واجبات ارکت خورانه بن ده اووانیه نظام و ریک و پیکی نامینید نافویجه ده وقتی نظامش ناموانیه ده بیت فساد و خرابی ده نافویجه ده زور بید ایلا ایگو تیه که من دلیل که وی چی آهی؟ وی عذرک آهی وی اه و دی سهر دی دیارش وانيا بمتدى سليمان عليه الصلاة والسلام وانيا مليكا كظالم نبو وانيا بي دم عمدا حاضر نبو اما هكا عذر كبيد وانيا سليمان عليه الصلاة والسلام فمكث يعني موفا. موفا غير بعيد يعني كم؟ يزورنا يعني هود هود موبا يعني فما هود هود هود يعني هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود هود احاطه اوکتو دوران دورشتکی همه بگری جا چه دسالات و قواتو بگری چه علم مسأله مسأله زانم. به مسئله همه ها وقتی تو به من وراز بطبیجم از همه سرو بند به مسئله ظانم اذا احاطه علمتا زانیتا افشت همه زانیتو زانینا پی های گوته احطو بی ما لم توحید بهی یعنی علمتو ما لم تعلم یعنی اس ولكن هناك سؤال اخر يقول لك عليه تكون والسلام ان عليه لك والسلام تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون عليه ان والسلام لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون موسى عليه الصلاة والسلام وانيا سفره قد ريش كر جلالي خضري وانيا قلت ازهاتي مدى هذا فيره علم ببهم رب العالمين قلت او وي هندك علم الله لهاي اسنه موسى قلت ازهاتي مخفر علم كاملالي ته بل هندش سليمان عليه الصلاة والسلام لقبيل كر صحابه راضي بنا خد البيت قبيل كر عبدالله بن عباس يكشكبو وقت شیخیت بنيا و مازنث صحابه و عالم صحابه در این قلب پيامبر انشا خاره صحابا و علي و سلم عبد الله بن عباس ها تا ور اينك اخونه راضيت کرد وقتی بوده عمر و چی تو بچی که اين ناف مجلس مدا و تو دبينم خار مروين مازنگر پيامبر يه در اين نخال صل الله و علي و سلم جوی حس کردن شوا نبده تو بنيا وقتی آوي او علم و عاوزين و وقتی ما و هيكل ما فهند نزانن برهندگوی تیم کد بیجن بو اگر جا نصراللهی و تا بحثی کیه هر هندکوی تیم یعنی بیشتر ک خود سرگفتنداب پیامبریسال الله علیه و سلم اوه پیامبریسال الله علیه و سلم این دستخفاره دو توبه کت و نیا و ده تسبحات رب العالمین کت هر ایک و نیا اوه هندکوی جو تیم نزالی اینو جو تیم عبدالله بن عباسی و دو تیم کد متاز بیجم و تا و خود تازی پیامبریت الله علیه و يعني ماذا قال خودتو سر ايخستي و مكي ايخسته بنده ستادا و جيب و تواب و نفه اوه اجلاتا و چلاتي یا نزيق بي بخوكالك استغفار بك هنده دمرئ و ده چي اوه عبدالله بن عباس واني اف یه كشكش بو اما افعل من لا ليهبو بلن اند امام عمر ده قبير كربو و صحابات ده قبير که افعل من مرووه بسرمایش هر کسا كيابید بلال مرووه چبید لماذا تربيت؟ لماذا تربيت و علم و العلموي كيف تربيت هكذا نصيحاتك كي يعني علمك نشان مربيت بها تبعا ما تربيت تبعا ما تربيت بها قبيل بعد سليمان عليه الصلاة و سمعه علم الكه والدهجه والدهجه والدهجه وقت قلت احطه بما لم تحض به يعني قلت او علم الظالم تو نظاني نقول او نياه نقو دروت كي نقول او اسبترد الظالم اما قلت اخو دائه كدبو كيف و من سبين و تفعل ما و هاتم نوك از شبو مكهره سبع جيه و باجه راك اليمن و نوك از بجن معرب و تقول هاتم شو يمس و يرمان دانقباسه جرين يرنق يقين و او دانقباسه از بجم يبهشه و او نيامنهو قوله بيد انا از ممخو يديتي. أود أن قوبواس ايش قلت قوتي اني وجدت مرأة تملكهم، قوتي من ديد اهلي فيجي اهلي سباة او شتاس بيش و عجايب بيم مليكي وا جنك بو اني وجدت مرأة تمليكهم قوتياس عجايب قرتي بوم چونك مازنوا و جنبو، وا هو بو ودهودي ش دانا شتاكي عجايب قرتي دانا ودين الاسلام ايش بيجيت الله والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امراه بيجيت او قوم سرنو كفن هو سيركف دينابن ابي مليكه ومازنه وبيتاجه بيدجنه بي رب العالمين ويا الجن وقتي دنا ندنا يا كوبيتاجه كوبيتا مليك ورئيس برهندش ابيش هدهدش عن جايب جت بو وتاني وجدت تملكهم اوتيت شي عجبك دي من دي تي و تيم ماليكه و جناتك و اوتيت من كل شيء دي قال هند دو في في ماليكش هم تشتك هب و ربع مين و اوتيت يعني هاد بودان بو في فيجن بو في ماليك من كل شيء هاشتاك الملك بي تي في بنت يعني جايشكب قوات هبي ده صرادق قوات هبي مالك زوري هبي ملكاتك و جلكون جوان تشريطكر ريفالبر و ده صرادق قوات ريفالبر ولها عرش عظيم عرش كرسية ملكية او سر انتخاره و مليكاتيات سادات و توجد عرشك مازن شابو نسبة هو مليكات عردي يعني عرش عرشه وكيه تهمو يدينبو يدجوانبو يماظنبو وجدتوها و قومها اتشتوها عجيبتر من ديتي و تمندت دي اف مليكة و همو يسجدون للشمسي عبادة والسجود بو رجد بر و عبادة الرجد كر و السجود بو رجد من دون الله عبادة بو خدنات كر و تاويك جار قباحة ماصر افابود كري كواه و ملكه و قل قومه سجود بو رجد بر و دا يليهن دي أسال كواه حيوانات و طير همو توحيده ظانا و شركه ظانا هما لا ديواش شركش تاكيه غالكي تياه غالكي ماصره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 عیسیٰ علیه صلات و سلام قرآ خوده یان وقتی مشرکیت قرآ ایشیات گوتی ملائکت کچه رب العالمین یان هر کسک وقتی بیشید او شریکت گر رب العالمینی او واسطایت گر رب العالمینی مهم ایکی بکت هم واسطه و شریک گر رب العالمینی او همو مخلوقات ها کربا کسانوات بند رب العالمین عاد اما بید شخ شخ ببید و چون اما عثمان شخ شخ بن و چون اما چیا بناتوس ونیا بر اخفنا و اخفناهو یا مازان و بر و گناحهو یا مازان همه کرب لیود بین بس اوه ونیا رب العالمین اف مخلوقاتانا هموی داناین هر ایکی بو اجره که او و کسیش بی امر رب العالمینی چنا کد؟ نخو حکا رب العالمین ازنوه و ابدت عردی عرد شغبی و دیوانا چلی ده همه داعی وده پک این دووانیا، اوده ناف خود دووانیا، پرچق این دسرکو نه هدیت. چی دووانیا دخو بسر واقعه سانده دامود وانکوچن، ونیا عثمان دپارچا پارچه این خواره ودووانکوچن. همه مخلوق ای کرب واقعه سواد بن. اول شرکت کرد و عبادت ای کدید گرب عالمیت کرد. اولش طبرنده هود هدش عجیب گرتی و پجوانه. و توی عبادت و سجود برو جد بر رو عبادت خدا نات کرد. وزیین لهم الشیطان اعمالهم. سببه في هندية شبو شيطاني او عملت وايد خراب أو كارت وايد خراب ويشتركي ويا الكوفرين بواشلي كربون جوان كربون ی دونو کاش وحده عبادتی که دیت کن الشيطان داشت شیطانیت بچوون که اند بشه ولی ما تنها جبرالعالمی توی جون احکاری تا هند جون حیاتان آبم رو به صالحان توده دعا و دخازلوای آود جهی نجبرالعالمی توده هوا را خوب آبای آود جهی نجبرالعالمی و فا خفن آد بود خلقی و نیا جوان کن بود باطن زانی و نیا عباد ولی خدا بوده سقوط دانوسر گیان هر کسی خدا بوسیفای تناد ناف ماله ای کی دار پارتی کی دار انت دينار اگه خدا بو ايكي دو چنگل با رخو تيك هلكن دو براكت كويته ونها اخف نتو الشيطان بو عالم چه لده كد؟ جواند كد وزينا لهم الشيطان و اعمالهم الشيطان همه قاوه وا عملت خراب و وا اشتخراب و خلقی جواند كد فصدهم عن السبيل بس بوهن ديه دو برا عالمه ريكا حق ریک راس لادت فهم لا يهتدونه چو جرابه؟ نا هنا سر هداية وسر حقيقة <تصفيق> وعبادة خدابتنا بكان. عندي شركاء أخونا وهندي توبينا كان. هندي شركاء لا يهددونه. لا عن هدادة وحقيقه راسينا زعلن. هندي أفكار ثانية كان. أكن شركاء خونه هلا ربعمي بكرة وتوحيد وعبادة خدابتنا براء قرآس. تجع تو في قناد يهددان. ربعمي قال والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين وان لا يهتدون افهمون رب مهدات وانا نودت هنديس خراب يا شو وقت التوبه كر شركه خويله و ذاته رب العالمين دي بروادات راسيه وحقيه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني شيطان ابو اف كربون عمله ويا خرابه عبادته وبرجج جوانكربو بو لאל يسجدو ده شو مكأن ده سجود ابو رب العالمين ابو نعبادته بو خدربتني لكان هذا ايه كل تفسيرته يعني ابو قريدة قال أيات بيشوا محبوتي وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لאל يسجدو يعني برهنده وليكناه دا عباداتی و سجودی به خود بتنین نکن. دشیرکه که به خود دانل. و اگر دشیرکه که شما رو به خود دانه و عبادت هموی چیه؟ هموی باعث الله خودی بودیم پیامبری صلی الله عليه وسلم سلم. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ محمد صلى الله عليه وسلم سلم. تو چند در قدری لانیم؟ تو شرکی بکی عملیت هموی دیجید. مجهز کی برای تو؟ ونیا هندی ده دنیا عمل صالحان. هموی دچلیه، هموی دیجید. قد شو فایده مروین آدات. ونیا من یوشکو باللهی يا امبي صالح الله عليه والسلام يجوتي تو بي اي تشك اش بو خدي داناي شي ان عيسى گلا گلاي كيميشبي دخل النار دمنوشتان ناف گريدا اش ناف او گري جهنمده وبلاغزيش من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ابيت شو شيك اش بو خدي نا دانيد ديشتان ناف گريدا اشتناب بحشدا و دي موقع كوي بحشته بلند الشيطان عمل مروف يهمه ده مروف جوان كاتي خراب ده مروف عبادتي بخود ابتنه نكت و سجود بخود ابتنه نبت و تفسيره كو ديد بجيد ألا يسجدو يعني أفهاندانا يعني ربعامين مهاندت بجد بو أو سجود بعبادتي و سجود بعبادتي بخود ابتنه ألا يسجدو يعني اسجدوا لله يعني السجود وعبادتي بو خديت نيمكن وعبادتي برب العالمين بتنمكن الذي يخرج الخباء او اوي تين يخرج يعني تين تدري يعني او شتي في السماوات او شتي فشارتي رب العالمين تين تدري ك سيدنا نشد او اوف وباران او ناف عري ديا فشارتي كسن زاني کیا تا داره و تین تا ما ربع عالمینه رزقی و شرطیه کیتین تا داره ربع عالمینه همو او قدرتی تا خوره همو و شرطیه کیتین تا خوره و ما تینید وسر مجیب کم بینی نو وسر ما بی او تین والارض والعردیج دوتین دا تا داره عندكِ يا أو تشتت شينن أو توفي شينن، رب العالمين تنيا. نحن نزرعونه. رب ما هنقول شين كنا، من هو بن آخده، هو عرف شلب كونيا، هو هكرب بيت، يخرج الخبأ في السماوات والأرضي. يعني أوشتي فشارتي لعصمان أو عردي أوتين تدري ووأشكراتكت ورشتي كيدي شابي ويعلم ما تخفونا وربي عالمي علم وظانين هايبوشتي أوشتي هونك وشيرن وما تعلنون وأشتي هونك آشكراتكت الله لا إله إلا هو ويقول الله بس أو إله حقه عبادتي وبزوي بويبتكارن عبادت بكس ديناء يتكارن لا إله إلا هو شو إلهي دي يتحقنينا وكسمسه حك عبادتي يا رب العالمين إلا هو بس أو مسححك عبادتي يا ديها مو إلهه باطلان ديها مو إلهه باطلان كسر شدة سيدانية كسر عثمان سيدانية كسر باران سيدانية كسر راسق سيدانية كسر عرض كس ريفا برنافا مخلوقتنا هم سيدانية كسر شفاء سيدانية هم مو يداس رب العالمين ده ما دم هم مو داس يدنا وملكه ويا تفي عبادتش رب العرش اوا خدا عرش مازن، جاک اوا هدهودي بيت هد هدی بیت، چونکی و عرش که چه هبو، ملیکا سبائ، گویی عرش ک مازن هبو، گویی عرش خودی او هم مازسره، چونکی عرش رب العالمینیال همو مخلوق مازسره، نه بس العرش مازسر، نه همو مخلوقه، و نیا و عثمان و هر هفت طبقت عثمان و کرسیا و عرش. اول عرش الهمه ماصره و کس نظانید معظناتی اوی إلا كنبيد إلا رب العالمين ظانید إلا رب العالمين الله عليه وسلم هر هفت طبقت عثمانه هر بس خوده زانيت و بنيناها بأيدين و إنا لموسعونه ربعا مشت ما غلق غلق معظنه چه که هفت حلقاصنی وسحراي پيش وس عربيه چيد گفت چي نگفت من يه حلقه قاصم بينه باور نفس حراي كه دو اف حلقه نسبت وسحراي چنده چنيه هديار نبود بعمر بجي الله و سلام هر هفته با كد عثمانش نسبت كرسي عرب العالميني يا هو يعني كرسي و كي وسحراي يا و هر هفته با كد عثمانش وقتي چيا با كي يعني هديار نيه و کرسیش نزبه عرشی ها هویه کرسیش حلقه ها نزبه چه؟ حلقه ناف صحرایه ده نزبه چه؟ نسبت عرش رب العالمینی برهنده گوده خدا هنه عرش همه ماصره کیه؟ ونی رب العالمین عرشوی هما جوانتره و هما ماصره طبعا اف آیته و هف آیته دو گوتین که هف آخفنا هدهدی بو گل سلیمان علیه صلاة و سلام ونی اوه چه بو؟ اوه خطبه که چه خوبه گشت خاند؟ توحید. اوه توحید و عقیده. و نه خوبه که عقیده و توحید خاند بو که بس ریمان علی سلطه و سلام و رب بو میاد بیجید. یعنی خو حیوانات و نه او بس بو خودت هی كسيدي بجناب العالم النبيد عباداتي ببكي كسيدي بجناب العالم النبيد بيت بارستان همو يدي امتين بارستان همو شنو همو يتباتون عمره وبسمائيشونيه دي همو غا ويه مساله مزايد على بناء دينهم وهمو غا ويف اولي حتى ادرس نبيد دي همو يد خو دمزه این آف مخلوقاتانها که تو بیه اهل توحیده و تعبادات خوب خدمت نکرد تو ادغال که عبادت خدايت کرد جلوام مخلوقاتانها همه تو صحنه که خلکی مروی و اغلب المرویات خرابن. اما مروی پش مخلوقات دیکنه چنه جلکت که من چیا همو چنه همو اهل توحیدنا و تسبحات رب العالمیت کن اف طیرا اف حیوانات اف حشرات اف بحره آف دروباره او همو چنا هم هو رب العالمين ا كان و هم هو اهل توحيده هكذا هو اهل توحيد و تود اجلوانا هم مادا نعم و تود اجلوانا برهنده وقتا مرور بيجي اياك نعبدو اياك نعبدو هي أعيش عباداتي خودت كم قلما كاصانا هم هو عبادته تاتكن تنبيش اياك اعبدو هذه عبادته تاتكن إجارة خودة اميش اياك بتبتن ايش عبادته تاتكن قلما مخلوقاتانا و هم و چتكن هم عبادت هر کار، ایش ایکی الوک ساما. اینجی توی دجال و نعیباده خودت اما چی دجال مرویه خولاده التوحیده و خولاده و نیاچو در که شرکه و عباد و خدمت نکرد، افتی دجال کی دا؟ و چن مرو وقت خرابن و نیا و اهل شرکنا توی دجال بس افتی دجال دا. کس دجال دنیا؟ کس پشتوانه دنیا؟ یه پشتوانه تابید؟ ال دنیا ای کی پشتوانه شیطان بیشتر وانیام رو ویکت، ورژن قیامتش منیاده. چرا من رو ویکت؟ دخول منوی بریکت. بیشتر فلاتلومونی، ولومو انفساکم. ما آن بی مسرخیکم، و ما انتومی مسرخیه. جلومی علم ما خوب کن. ناس لوم هوا را خوب اونو بینیم من خلاص کن. ناوقی شوا را من خلاص کن. من شود اونگونیا و نیا ازندو بریم. بله دیگه قلف نده اما آید قلم و حذیله راب العالمینه. ملائكة توينا أف مخلوقاتنا هممويت قل مروف دونيا مروف جل وانا هممويت كات يا عبادتي رب العالمين كات، وصلى الله وسلم على خير خلقي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين